واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيذي بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعون أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غنة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن فَمَا فما سألتكم من أجر In aciri illa ala Allah ve umirtu an akon min al muslimin. Fakızbuh fnejinahu ve manngahu fil folk ve jgalnahum kalaif ve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 كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم نوسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءتنا من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال نوسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عنا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الملك برجال في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين.